وَقَضَن إِلََنِي إصرائلَ فكتابابِلَ في تُفْسِدَّ فيِي الأرض مَ الرّوتَينِ وَلَ تعَل النَّعَلُ وَن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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهِرِ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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تذميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد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 كان يريد العاجله عجلنا له فيه امانا شاء اولي نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم من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 وَمَا كََ عَطُو أُ رَِّكَ مَحبور أُظُركَيفَ فََّّلنَا بَعَََّهُم عَ بَعَض وَلَآخَِةُ أَكْ بَردَ رجاتِ وَأَكْ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 ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا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 وَإَّ تُعْرِضًا عَنْهُ مُبتِ غَ أََرحمة مِهُ رَبّكَ تَجهاَا فَقُهُ قَلَ م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 إِهُ كََ بعبادِهِ خَبيرًا بَصيرَ وَلَا تَقُتُلُ أَولادَكُم خَشَْتَئِملَاق نحنُ نَ رزُوقُهُم وَإياكُمْ إِ قَتْ لَهُم كَانَ خِطُ أَ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 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الأرض مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُوَ الْجِبَالَ طُولًا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 إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا الكرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا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 وَإِذَا ذُكِرَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَا أَدْبَارَ لَهُمْ نَفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إذ يُقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ تبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَأُ بَيْنَهُمْ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 وَرَبُّكَ أَعلَمُ بِمَم فيِي السماتِ وَأَرب وَل قَد فَّلنَا بَعَبًا نَبينَ عَ بَعبُّ وَآتَنَ دَودَ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب إهِ مُد وَسلََ أَّهُم أَقْرَب وَيَرجونَ رَرحمَتَغُ وَيَخافونَ عَذاابَ إِ عَذاابَ رَِّكَ كَ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 وَمَا مَنَ عَناَا أَن النُسِلَ بِالآياتِ إَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأأََّلُون وَآتَنَ ثَمودًاا قَتَمُ بِصِرَةً فَظَلَمُ بِهَا وَمَُ نُْرسِلُ بالِالآياتِ إَّ تَخويفَ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 قال أرأتكَ هذا الذيَ الرتَعَ لإِ أخرتن إلى يوومِ القياامَةِ لا أأَحنك النذُ الرتَهُ إلا قليلة. الذذهبَب فَمَن تَبعَكَمِيدهُم فَإِن َّ جَهن النَّم جَزَ أُكُم جَزَ وَاسْتَفِزِّ الزَّمَانِي اسْتطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا الْغُرُورَ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 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 وَقَ كَر وَم النَّابنِي آدمَ وَحمَلناهُ فيبَّ وَالبَحرِ وَرجَقُناهُ مِن الطباتِ وَفَضلل النهُ معلَ كثٍ ممن خَلَقُناَا تَفضلَ.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 وَإِن تَذُوْ لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيْلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 أَوْ تَكَُ لك جََّةُم مِن النَّخِيل وَوعنَ بِمفَتُفَجِرَ أَهَا رَخِلَ لَهَا تَفجير أَو تُسقِطَ السَّمَاأَكَمَا زَعَمتَ عَن كِسَفًا أَوْ تَأتَ بِاللهِ وَالمَلَائكَةِ قَبيِيلَ أو يكون لك بيت من زخرف أَوْ ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا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 وَنَحشرغُم يَومَ القامَةِ عَُودُههِبعُم يَوْ وَبُك م وَصُ مم م أُوَغُ جَهًا نَّمُ كلُمَا خبت زدناهم سعيرا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 أولم يروا أن الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا كلُ أأَن تُ تَكُونَ خزَاء إِ رَرحمَِ رَّ إذ أَمسَكتُم خشةَ الإِ فَكِ وَكَانَ الإِ سَانُ وَلا قَدَآتَ إَِّا مُسَاتِس عَآياتَاتٍِ بَينَاتٍِ فَسْبَنِي الصرَ لَ إِذج أَهُمْ فَقَالَ لَجُ فِيعَعونُ إِِّي لَ أَظُّكَ يَامُسَ مَس أَلَ لَمْ يَقْدِرْ عَلِم تَمَامَ أَنْزَلَهَا أُولَئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ضَالًّا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ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 وَبِالحَّ أَزَل الناقُ وَبِالحَِّ نَزَل وَمَا أَرسَلناكَ إَُِّ بَّرًا وَنَذ وَقُأَن فرََقُناهُ لتَقُاءهُ عًَا النَّاسِ عَامك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 وَيَقُونَ سُ بَبحانانَ رَبِّنَ إِ كَانَ وَعددُ رَبِّنَ لَ مَفول وَيَخُِّونَ للِأَذقانَ بكُونَ وَيَزيدُهُم خشوعا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ